اللهم لك الحمد حتى ترضى <تصفيق> ولك الحمد إذا رضيت، <تصفيق> ولك الحمد بعد الرضا <تصفيق> ولك الحمد أبدا أبدا <تصفيق> اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك <تصفيق> اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين <تصفيق> وصلي على سيدنا محمد في الآخرين <تصفيق> وصلي على سيدنا محمد <تصفيق> في الملاذ إلى يوم الدين على سيدنا محمد في كل وقته وحيد اللهم اهدنا في من wa وعافنا في من عافين وتولنا في من وبارك لنا فيما نحن وقنا نحن عنا شر ما نحن إنك سبحانك تقضي بالحق ولا نحن نحن نحن لا نحن نحن ولا يعز من نحن تبارك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليك أستغفرك الله. اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك يا الله. ونؤمن بك ونتوكل عليك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. اللهم واصل المنقطعين صلنا إليك ولا تخزنا يا ربنا يوم العرض عليك ولا تفضحنا ونحن بين يديك اللهم وكما حسن خلقتنا فحسن خلقنا وهذب سلوكنا اللهم أصلح أخلاقنا وهذب سلوكنا وأصلح دمائرنا اللهم أصلح ضمائرنا اللهم وأصلح أعمالنا اللهم ما أصلح أعمالنا اللهم وتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وزكاتنا وسائر أعمالنا اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم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 ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همنا وغمنا وجلاء صدورنا اللهم علمنا منه لهنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله حجة لنا لا علينا واجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيضل ويشقى الله اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيضل ويشقى اللهم واجعلنا من الواقفين على حدوده المنتهين عن نواهيه وارزقنا تلاوته أنا الليل وانا النار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم واجعله لنا في دنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة إماما ومن النار سطرا وحجابا اللهم اجعله لنا من النار سترا وحجابا اللهم وأدخلنا الفردوس الأعلى لا بكثير من عمل ولكن برحمتك يا رب. اللهم ادخلنا الجنة مع الامرار اللهم ادخلنا الجنة مع الامرار برحمتك يا رحمة اللهم إنا نسألك أن تقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم الفتن ما ظار منها وما بطن وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين وغير طالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان من النار اللهم اعتق رقابنا من النار في رمضان اللهم اعتق رقابنا من النار في رمضان اللهم لا تسمعنا حسيسا ولا ترينا زفيرها اللهم لا تسمعنا حسيسا ولا ترينا زفيرها وباعد اللهم بيننا وبينك اللهم باعد بيننا وبينك اللهم لا طاقه لنا على حرها وسعيرها فقنا حرها وقنا سعيرها وباعد بيننا وبينك اللهم نقنا من ذنوبنا بنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عند الموت شهادة وعند السؤال إجابة اللهم إنا نسألك عند الموت شهادة وعند السؤال اجابة اللهم ثبتنا يوم القيامة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره ولا تجعلنا مع الظالمين اللهم وحشرنا مع الابرار المتقين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بيد حبيبنا شربة انيئة مريئة لا نغمه بعدها ابدا اللهم شفع فينا الصيام وشفع فينا القيام وشفع فينا القيام وشفع فينا الصلاة وشفع فينا الصلاة وشفع فينا نبينا العدنان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اخرجنا من هذه الدنيا بسلام وان ترضى عنا اللهم ادخلنا الجنه بسلام وان راض عنا <تصفيق> اللهم ادخلنا دار السلام بسلام <تصفيق> اللهم ادخلنا دار السلام بسلام <تصفيق> برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين